خلوقات الله عز وجل فيدلك هذا التفكر على كيفية الارتقاء إلى درجات أهلها أهل أهل أهل بالله سبحانه وتعالى والإطمئنان الكامل بشرح ظهر له على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا في أهل الإيمان أما أهل الكفر فالقضية في شأنهم تختلف القضية في شأنهم تختلف جدا فإن الله عز وجل خلق لهم أيضا أعينا يبصرون بها وخلق لهم أيضا أسماع يسمعون بها وخلق لهم عقونا يحللون بها الأمور ويجرقون بها ما يقال نشعر هذه الحياة الدنيا من أولها إلى آخرنا ولكن هل نفعتهم هذه العقول؟ هل نفعتهم هذه الأسماع؟ هل نفعتهم هذه الأبصار؟ لا أبدا لم يحصل لهذا الكافر أن ينتفع بهذه الجوارب وقد بيّن الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى يؤكد هذه الحقيقة أنك أيها الله تعيش في حياتك وقد سخرت لك المخلوقات من أولها إلى آخرها لتستعين بها على ادراك الحقيقة الكبرى وهي أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي دبر وهو الذي أمر وهو الذي شرع وهو الذي أمر وهو الذي نهى سبحانه وتعالى فتعيش وكأنك تدرك ادراكا كاملا تاما بانك تسير بنور من الله عز وجل في حياتك الدنيا وستسير بنور من الله عز وجل على الصراط المستقيم وستسير باذن الله جل وعلا في الارتقاء بالدرجات العالية في الجنان اما الطرف الاخر فعلى الضد من ذلك لكي تدرك نعمه الله عز وجل عليك لا بد ان تدرك ما في الطرف الاخر من الضلال والعمى والبعد عن الهدى والوقوع في الشقاء هل منكم من يتذكر آية من كتاب الله عز وجل تبين لنا ما فيه الكافر من البعد عن النور وما فيه الكافر من القرب من الشقاء ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة ووصف هؤلاء الكافرين بأوصاف لكي تدرك عظم نعمة الله عز وجل عليك في الهداية نريد آية تبين لنا هذا المفهوم من كتاب الله سبحانه وتعالى من يركوا آية من كتاب الله تفضل قال الله عز وجل في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس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 هذه من الآيات العظيمة التي بين الله عز وجل فيها حال المخالفين حال الناكفين حال البعيدين عن كتاب الله عز وجل فأيها المؤمن عندما ترى كافرا أنعم الله عز وجل عليه بأنواع من النعم كثيرة في هذه الحياة الدنيا نعما قد تكون في الهيئة في الجمال في اللون في المنظر في القوة نعما قد تكون راجعة إلى المال إلى الغنى إلى الثراء نعما قد تكون راجعة إلى الصحة إلى العافية إلى قلة الأمراض نعما راجعة إلى أشياء كثيرة في هذه الحياة الدنيا فلا تحزن على ما فاتك من هذه النعم ولا تظن أن الله قد نسيك من نعمه وأنعم بها على هذا الكافر لا أيها المؤمن فإن الله عز وجل بين لك حقيقة هذا الكافر في هذه الحياة الدنيا بمثل هذه الآية العظيمة تأمل معي قول الله عز وجل ولقد بأي شيء ذرأنا أي خلقنا وذرا الله عز وجل أي برا هذه المخلوقات حين خلقها سبحانه وتعالى وقدر لها أن تكون من أجل أن ترمى فينا لجهنم ولك أن تتأمل بداية هذه الآية العظيمة ولقد ذرأنا لجهنم فهم خلقوا كأنهم حين خلقوا ليكونوا من أهل جهنم وهذا ليس من ظلم الله عز وجل لهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم بأنهم رأوا النور فأعرضوا عنه ورأوا الظلمة وطريق الشيطان فاختاروه ولذا قال الله ولقد زرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس كثيرا من الجن والإنس صفتهم يا رب قال لهم قلوب لا يفقهون بها فعندما ترى قلب هذا الكافر قد يكون لم يعتره شيء من الأمراض أبدا ولكن المرض الأعظم والبلاء الأكبر والادهى والأمر هو مستقر في قلبه لأن الله عز وجل قد وصف هذا القلب بأنه لا يفقه وأي دائم أعظم من كونه لا يفقه ما معنى لا يفقه أي لا يفهم لا يعلم لا يدرك لا يفقه لا يفهم شيئا يستفيد منه في حياة عظيمة هو مقبل عليها ولذا قال الله لهم قلوب نعم لهم قلوب نصفتها لا يفقهون بها أي لا يفهمون فيها شيء ينفعهم في الحياة العظيمة الباقية ثم وصف الله عز وجل أعينهم فقال ولهم أعين نعم هذه الأعين قد تكون صحيحة قد تكون قوية حادة مبصرة وقد تكون ايضا جميلة ونقيه ولكن في حقيقة الأمر هم لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها فإياك اياك أيها المؤمن أن يضعف إيمانك فتتمنى عينا كعين هذا الكافر الذي وإن كان تراه على أحسن حال إلا أنه في حقيقة الأمر أعمى لا يبصر أبدا ولهم أعين ناصفتها لا يبصرون بها هو يرى الآن ينشي على رجليه ويرى طريقه امامه فكيف لا يبصر بها لا يبصر بها حقيقة الحياة الدنيا على وجهها الذي خلقها الله عز وجل عليه ولا يدرك الحقيقة الاخره العظيمة على وجهها التي خلقها الله عز وجل عليه ومن لا يدرك هذه الحقائق في الدنيا او في الاخره هو في حقيقة الامر لا يبصر هو في حقيقة الأمر لا يبصر وإن كان يرى أحد نظر ويبصر أشد إبصار ولكنه والله في حقيقة الأمر أعمى أعمى لأن الحقيقة الكبرى لم يرها ولم يبصرها وما فائلة أن يعيش دهرا من زمنه حياة قل إنه عاش ستين عاما سبعين ثمانين مئة مئة وعشرين مئتين ثلاثمائة سنة قل ألف سنة عاشها وهو في أتم صحة وعافية ثم ماذا ثم ماذا إنها حياة انتهت بعد ألف سنة ثم بدأت حياة لا تنتهي وبدأت أمور لا تنقضي أبدا ولذا كانت هذه الحياة مهما امتدت السنوات فيها قليلة وكانت تلك الحياة لا تنتهي أبدا ولا تنقضي فأصبحت طويلة مستقرة دائمة ولذا انظر إلى هذه الدنيا بهذا المنظار أيها المؤمن نعم بمنظار القرآن لأن القرآن بينه أشد بيان، فإن لم تنظر إلى الحياة الدنيا وإلى الحياة الآخرة من القرآن، لن تهنا في حياتك، ولن تسعد في أمورك، ولن تفتقر في قلبك، ولا أيضا مع خلق الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، لأنك ستكون منجذبا تاره إلى إيمانك الذي في قلبك وثارة ستجذبك الأهواء إلى هذه الحياة الدنيا وما فيها من الزينة ولذا تكون في حالة صعبة من الحوار والنقاش بين النفس الأمارة بالسوء والنفس الأمارة التي تأمرك بالإيمان وطاعة الرحمن فتكون بين قلبك حين يبصر وحين يرى الهدى وتكون بين قلبك حين يعمى وحين يقع في الشقاء ولذا إن أردت أن تسعد وأن تعيش حياة هانئة دائمة مستقرة سعيدة ثابتة على أمر لا ينقلب ولا يتغير لا في الحياة في حياتك الدنيا ولا بعد أن تموت في قبرك ولا بعد أيضا أن تبعث من قبرك ان أردت أن تعيش حياة هانئة سعيدة فهذه هي حياة القرآن التي لا تتغير ولا تتقلب ولا تتبدل ليس فيها ما يدعوك إلى الخوف وليس فيها ما يدعوك إلى الوجل وليس فيها ما يدعوك إلى انتظار المجهول فليس في كتاب الله عز وجل ولا في من استدل بكتاب الله عز وجل على هذه الحياة بانواعها الثلاثة ليس فيها مجهول وإنما وإن فيها, فيها أمر مبصر ظاهر واضح كالشمس في رابعة النهار ولذا هنا قال لهم أعين لا يبصرون بها ثم قال ولهم آذان لا يسمعون بها هم يسمعون الآن الكلام بل قد يكون سمعهم أصح من سمعنا نحن ولكن مع ذلك قال الله عز وجل لا يسمعون بها عجبا كيف لا يسمعون بها هم يسمعون يا رب الآن ويدركون بها أنواعا من الكلام كثيرة يسمعون بها ما يشاؤون من الكلام بينهم وبين الناس ويسمعون بها أنواعا من الخنا وأنواعا من الغنا وأنواعا من البواطر والكلام الفارغ فكيف لا يسمعون نعم لا يسمعون كلاما ينفعهم يكون داخلا في قلوبهم فإن السمع إنما هو في كتاب الله عز وجل على نوعين سمعا بطرف الجارحة هذا لا قيمة له ولا معنى له لأنه قليلا ثم يفنى وأما السمع النافع فهو السمع الذي يكون في القلب فإن للمؤمن سمعا في جارحته وسمعا في قلبه فإن استمع بجارحته ثم استمع بقلبه نفعه السماع وإن استمع بجارحته دون أن يدخل هذا المسموع إلى داخل القلب لم ينفعه السماع ولذا قال هنا ولهم آذان نعم لهم آذان ولكن لا يسمعون بها إذا ما حقيقة هذا الكافر حقيقته أنه إنسان ليس له قلب وحقيقته أنه إنسان ليس له بصر وحقيقته أنه إنسان ليس له سمع ولك أن تتأمل إنسانا يسير على هذه البسيطة وسيسير على الصراط بما وصفه الله عز وجل وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم وسيسير من فوق جهنم التي ملئت بالمراصد إن جهنم كانت مرصادا سيسير على هذا كله من دون أن يكون له بصر ولا يكون له سمع. تأمل انسانا هذا حاله. أي ان تكون على مثل حاله؟ لا أظن ذلك أبدا. نعم لا أظن ذلك أبدا. فإذن أريد منك شيئا واحدا أيها المؤمن. لا أريد مرة من المرات إذا ادركت حقيقة الحياة في القرآن أن يقع في قلبك ضعف وانهزام عندما ترى كافرا قد أنعم الله في هذه الحياة الدنيا بأنواع من النعم بل عندما ترى كافرا من الكفار فأول ما ينبغي لك أن تسعد وأن تحمد وأن ترتفع بإيمانك فتحمد الله عز وجل كثيرا كثيرا كثيرا أن جعلك مسلما وتسعد بهذا الإسلام لأن الله حرمه فلان وآتاه اياه تفهم هذا فإن لم تسعد بالقرآن وتعتز بدينك أقوى وأتم ما تكون العزة فإن ذلك إنما كان لمرض في قلبك وقلة في فهمك وضعف في ادراكك لحقائق القرآن هذا هو الأمر الأول فيما يتعلق بالحياة في القرآن أريد أن ننتقل بعد ذلك إلى مسألة توضح هذا الأمر جليا وهي ما يتعلق بمثال على الحياة في ضوء القرآن وعلى مثال على حياة في ظلال الشيطان كيف يكون هذا الأمر الله عز وجل بين لنا ذلك أشد البيان بيّن لنا ذلك أشد البيان نأخذ مثالا ذكره الله عز وجل لرجل من الرجال اتاه الله سبحانه وتعالى انواعا من النعم كثيرة ثم نظر إليه الناس فلما نظروا إليه منهم من نظر إليه بنظرة دنيوية بحته ومنهم من نظر إليه نظرة شفافة يدرك معها حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ولذا هل تذكرون مثلا في كتاب الله عز وجل ضربه الله سبحانه وتعالى لرجل نظر الناس إليه نظرين نظرا لأهل الجهل ونظرا آخر لأهل الإيمان م. تذكروا معي مثال من القرآن هناك مثل قارون, قارون ذكر الله عز وجل كعبرة لمن أراد أن يعتبر نعم. فقال الله تعالى بعد عود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته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 ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون أحسنت ونفع الله بك تأمن هذا المثال أيها المؤمن هذا رجل أوتي من أنواع النعيم ما أتي. مفاتح خزائنه فقط لا يستطيع العصبة من الرجال أن يحمدوها لا أريد أن أتكلم عن قارون لا وإنما أريد أن اتكلم عن من نظر إلى قارون لا نريد أن نتكلم عن ماذا عن قارون لا هذا ليس لنا فيه الآن كبير علاقة وإنما كلامنا في من نظر إلى قارون أما الفئة الأولى فلما نظرت إلى قارون ماذا قالت يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه ماذا لدو حظ عظيم شوف النظره هؤلاء هل عاشوا في ضوء القرآن في نور القرآن ابدا وإنما هؤلاء عمي عن نور الله عز وجل أما الفئة الأخرى التي نظرت بنور القرآن بنور وحي الرحمن فماذا قالت؟ قالت صراحه وقال الذين اوتوا العلم اوتوا العلم عرفوا الحقيقة عرفوا حقيقة هذه الحياة فماذا قالوا قالوا مباشرة وهم يتكلمون عن استقرت عليه الأمور في قلوبهم وفي افئدتهم تكلم الإيمان من داخل قلوبهم من دون تردد ولا وجل ولا نظرة إلى هذه الحياة الحقيره الفانية فقالوا, سبحان فقالوا كلاما عظيما ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يدقها إلا الصابرون نقف قليلا أيها الأحبة في فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله جل وعلا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله مرة أخرى أيها الأحبة في مجلس من مجالس القرآن كنا تكلمنا عن الهدف الأول وما يتعلق به وهو أننا نريد من هذه الدروس أن نعيش في حياة القرآن وقد ذكرت لكم أن هذه الحياة يسيرة فهلة ليست بالعسيرة ليست حياة عبارة عن مثاليات عظيمة وكبيرة لا وإنما هي حياة يسيرة من الممكن ان يعيشها أي مؤمن ننتقل بعد ذلك إلى الحياة الأخرى التي نريد أن نقف عليها في هذه الدروس عندنا هدف نريد أن نحققه هدف آخر ونريد أن نحققه من هذه الحلقات وهو ما نستطيع أن نسميه بنريد أن نعيش مع القرآن إذا كانت هذه هي حياة القرآن فكيف نعيش مع القرآن هذا هو الهدف الثاني الهدف الأول تكلمنا عنه نريد أن نبني على الهدف الأول هدفا ثانيا وهو ماذا كيف نعيش مع القرآن كيف نعيش مع القرآن الحياة مع القرآن لها طعم ولذة يتمناها كل مسلم كل مؤمن يتمناها بدليل أن الإنسان عندما يكلو ويقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بصعوبات كثيرة جدا في حياته تأمل حياته صلوات ربي وسلامه عليه هل عاش حياة رغيدة هانئة حياة ملؤها اللذات ملؤها الشهوات ملؤها كل ما يتمناه صلوات ربي وسلامه عليه إذا أراد شيئا حضر أمامه إلى تمنى شيئا وجده وإذا اشتهى من الطعام أنواعا تيسرت له وإذا اشتهى أيضا أنواع من الشراب تيسرت له أبدا، وإنما عاش صلى الله عليه وسلم في حياة توصف بأنها حياة المساكين، حياة يجد فيها شيئا من قوته، شيئا مما يحتاج إليه، فاردا يجد طعاما، وأياما لا يجد لا يجد طعاما، فاردا يجد أنواعا من الأكل، وفي أيام أخرى لا يجد إلا الأسودين التمر والماء. وتاره يجد من ينصره وتاره لا يجد من ينصره تاره يكون منتصرا صلوات ربي وسلامه عليه داخلا فاتحا وعاش قبل ذلك مرارا مطرودا يضرب بالحجارة صلى الله عليه وسلم فعاش انواعا من الحياة هذه الحياة التي عاشها صلى الله عليه وسلم من حين البعثه إلى أن توفي صلوات ربي وسلامه عليه هل كانت حياة سعيدة هنيئة حياة يتمناها كل مسلم كل مؤمن أو لا؟ بلا. كلنا نتمنى أن نعيش كما كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نتمنى أن نسعد كما سعيد صلى الله عليه وسلم كان سعيدا في حياته. كلنا نتمنى أن نخطو على إثر خطواته صلوات ربي وسلامه عليه. هل هذا من الممكن؟ قطعا أيضا من الممكن لما لأن هناك من سار على خطواته واقتفى آثاره صلوات ربه وسلامه عليه أليس هناك من يقال له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء الأربعة ألم يكونوا على خط النبي صلى الله عليه وسلم بلا بقية العشرة أصحاب الشجرة بقية الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين السلف الصالح جماعة كثيرة من أهل العلم والفضل إلى زمننا هذا عاشوا في نور القرآن وعاشوا في حياة القرآن فإذا هذا أمر ممكن أن يعيشه الإنسان وممكن أن يناله وممكن أن يغفر به كيف يكون هذا كيف يكون هذا الذي نريده ونتمناه إذا كان ممكنا ينبغي أن نعرف ما الأدوات التي من خلالها نستطيع أن نعيش كما عاشوا وأن نسعد كما سعدوا وأن نظفر بما ظفروا لأنهم عملوا لأمر جليل عظيم سعدوا في هذه الحياة الدنيا بقدر ما أعطاهم الله عز وجل من السعادة فيها وادخروا للحياة الآخرة انواعا من السعادة الكاملة التامة كيف فعل القرآن بهم هذا؟ إنما اهتدى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بالقرآن كيف حصل هذا من القرآن هذا الذي نريد أن نبين أنه هدف لنا في هذه الدروس المباركة من أهدافنا في هذه الدروس أن نتعلم كيف نعيش مع القرآن كيف نعيش مع كتاب الله عز وجل هناك آية وصفت الإنسان وصفت هذا الإنسان عندما تتلى عليه آيات الرحمن عندما يتنزل القرآن ويصل إلى السماء ويدخل إلى القلب هناك آية وصفت وصفت هذا الإنسان في موقفه من كتاب الله عز وجل بل آيات كثيرة نريد منها شيئا نريد منها شيئا حتى نقف على مثل واحد ثم نتكلم عن هذا المثل ونبين كيف يكون الإنسان في حقيقته عائشا مع كتاب الله سبحانه وتعالى أحد يذكر لنا آية في هذا الشأن بيجنت لنا كيف يعيش الإنسان مع القرآن تذكر آية؟ لا. تفضل قال تعالى في سورة الزمر بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حمدي لنفسي ولنفسي الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني فثانيه يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم جلود الذين يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أحسن تبارك الله فيك سنواصل بقية الآية لكن دعني أنا وإياك ومع بقية الأحبة وكذلك الإخوة المستمعين نقف مع أوائل هذه الآيات انظر إلى ماذا يقول الله عز وجل وتأمل بماذا يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الله نزل أحسن الحديث فمن الذي نزل هو من؟ هو الله فهذا الكلام كلام الله وأريد أن تكون هذه الحقيقة مستقرة استقرارا كاملا تاما في كل قلب من دون استثناء يجب أن تعلم يقينا أن هذا الكلام ليس كلامي انا ولا كلامك أنت وإنما هو كلام جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى تكلم به ليخرجك من الظلمات إلى النور ليهديك من الضلال إلى الحق يجب أن تعلم هذا يقينا ولذا قال في أول الآية التي تلاها الأخ يبارك الله فيه وقد أحسن في اختيار هذه الآية الله نزل أحسن الحديث فقد نزل هذا الكتاب من العلو علو الجبار سبحانه وتعالى نزل منه سبحانه وتعالى إلى الناس ليهتدوا بهذا القرآن فقال الله نزل أحسن الحديث هذا الكتاب هو أحسن الكتب وأحسن الكلام وأجمل كلام وأعظم كلام اصطفاه الله عز وجل ليجعله منزلا على محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى أمته فله منه عظيمة سبحانه وتعالى علينا نحن أن جعلنا من أمة من أمة القرآن من أمة القرآن غيرنا هل هم من أمة القرآن لا من قبلنا كانوا من أي أمة من أمة التوراة من أمة, من أمة إيش الإنجيل من أمة الزبور من أمة صحفي رهيم وموسى، أما نحن فنحن من أمة من أمة القرآن من أمة القرآن أليست هذه منه علينا جميعا بلا هي منها أيها المؤمن لو أدركت هذا لعلنت عظم منة الله عز وجل عليك أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تصور يا أخي تصور أنك لست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما الذي تنزل عليك هو كتاب التوراة أو الإنجيل هل كان هذا كذاك؟ أبدا أبدا ليس هذا كذاك التقيت مرة برجل نصران لا يؤمن بالإسلام وإنما هو يخبر عن نفسه بأنه نصراني ولكنه يقول إنه موحد نصراني ولكنه موحد أي لا يؤمن بالتثليث فناقشته حاورته لعله أن ينتقل من النصرانية إلى الإسلام فكان مما قال بعد أن تكلمت معه قلت أريد أن أصل أنا وإياك إلى حقيقة ثابتة أستطيع أن أنتقل من خلالها بعد ذلك إلى الحجة التي تليها ثم التي تليها حتى نستطيع أن نصل إلى حقائق يجب علي وعليك أن نصير إليها يجب علي وعليك أن نصير إليها فقلت له وكنت أظن اني بحاجة أن أبدأ في قضيه الوجود وان الله سبحانه وتعالى موجود وأنه واحد ثم انه لا بد أن يهدي الخلق بكتاب وان يرسل إليهم رسول فقطع الأمر علي مباشرة قال يا أخي شوف أنا بأقول لك أمر يقول لي وهو من بلاد الشام قال لي أنا من مباشرة بدون والله نتكلم معه بكلمة واحدة قال انا أؤمن بأن هذا الكتاب هذا القرآن هذا هو من عند الله عز وجل قلت عجبا لك ليش تؤمن هذا الإيمان قال تبري اقول لك شيء أعجب من هذا قلت يش قال والله ما نمت ليلة واحدة ما نمت ليلة واحدة من حين أن عرفت نفسي إلا ولا بد أن أقرأ وجه من القرآن قلت فيش الكلام هذا وليش تقرأ قال يا أخي الكتاب هذا عجيب غريب هذا الكتاب عندما تقرأ وكأنك تقرأ, تقرأ يقول تحسى أدبية رائعة تقرأ كلام عالي ليس ككلامنا نحن قال أنا عندي الإنجيل يقول عندي نسخ كثيرا من الإنجيل من أكثر من ثلاث سنوات وأربع سنوات ما فتحت الإنجيل ولا قرأت فيه صفحة واحدة أما كتابكم هذا القرآن فوالله ما أذكر من حين أن عرفت هذا القرآن سمعت إليه مرة وإمام كان يصلي كنت أنا في شركة أعمل فصلوا واخذ الامام يقرأ لتوي قد جئت الى بلاد هو في السعودية يقول فاستمعت إن الإمام يقرأ يقول إيش هذا الكلام يقول رحت وطلبت نسخه من فقال لي واحد من عندكم في الشركه مسلم قال لي لا انت كافر ما نعطيك نسخه وتبحث بحصل عليه بحصل عليه بالطيب بالغصب باخذ نسخه من هذا الكتاب هذا كتاب مو خاص فيكم هذا هذا لكل الناس يقول فحصلت على نسخه في بالفعل يقول الله اني من حين ان حصلت عليها وأنا اقرا هذا القران كل ليلة قبل أن انا كل ليله قبل ان انا ليش ادرك حقيقة القرآن يقول قرأنا كتب كثيرة ما وجدنا مثل هذا الكتاب اطلعنا على يعني آآ آآ كلام ادب ما لهم حد ما اطلعنا على مثل هذا الكلام مطلقا ويحكي هو لي مرة يقول جاءنا مسلم في البيت كنا في عزه يقول فقلنا للمسلم لعلك أن تقرأ علينا شيء من القرآن يقول فأخذ يقرأ يقول كانت زوجتي حاضرة فلا تدري ماذا يقرأ هذا الشخص فلما دخلنا يقول كنت لها تبعتي الى الكلام قالت له لكن ايش بيسوي هذا المسلم هذا ايش كان يقرأ قلت ليش تسألي قالت اي اخي الكلام غريب جدا لا في اسلوبه اسلوبه حلو راقي جدا هي ما تعرف من القرآن الى الان تقول اسلوبه راقي جدا القصص اللي بيحكيها رائعة واسلوب العرض رائع الكلام اللي بيقوله بيأمر فيه كلام حلو جدا الحوار اللي بيجي فيه في, في نفس الكلام عجيب جدا يعني حوار ما بشدة ما مالك مخرج منه فيقول واخذت تتكلم وتستطل ويقول أنا ساكت لما انتهت من الكلام كانت تتكلم عن هذه الآيات آيات يسيرة سمعتها يقول فتركتها تتكلم فلما انتهت قلت هذا هو القرآن قلت القرآن هذا اللي عند المسلمين هذا هو قلت فيه هذا القرآن اللي عند المسلمين قالت سبحان الله ايش هذا ايش هذا فإذا أنا أريدك أيها المؤمن أن نعيش مع القرآن أن تدري تعظمت هذا القرآن ولذا هنا قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث وأحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم متشابه تدري ليش متشابه أيها المؤمن القرآن جاء بحقائق ليست كثيره جدا نائب الحقائق واضحة محصورة فهو متشابه تأتيك حقيقة التوحيد مثلا فتأتيها ترجع عليك في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد طيب جاءنا في سورة الإخلاص الكلام عن التوحيد يأتيك التوحيد مرة أخرى ولكن ايش بالخفة بالخفة ثانية ما ثاني تأتيك بالطريقة أخرى تقرأ مثلا سورة قل يا أيها الكافرون فقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون فهناك كلام عن التوحيد عن الله حز جل. هنا الكلام عن نفي عن النفس الشريك، عن في الشريك الله عز ثم تأتي إلى سورة ثالثة تتكلم عن التوحيد أيضا كذلك ولكنها بصورة أخرى، بأسلوب ثالث ورابع وخامس، فيأتي الكلام عن التوحيد في قضايا كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل من جهات كثيرة جدا يأتي الكلام عن التوحيد، بل في فاتحة الكتاب يأتي الكلام عن التوحيد بدءا، فيقول الله عز وجل في أولها إيش الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالم قضية الربوبية والتنحيد فيأتي الكلام عن المسألة الواحدة متشابه من جهات كثيرة جدا يأتي الكلام مثلا عن الإحسان لليتيم والضعيف والفقير في كتاب الله عز وجل تأتي من جهات كثيرة جهات متنوعة لا حد لها فيأتيك مثلا يقول لك في سورة الماعون ما أول سورة الماعون؟ أرأيت الذي لعلك بصوتك الشديد تسمعنا سورة الماء كلها تقرأ منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم قليلا الآن أنظر إلى هذه الآيات أرأيت الذي يكذب بالدين الكلام الآن في سورة الماعون عن ماذا؟ عن الماعون عن الإحسان إلى الناس عن الاهداء إلى الناس عن إعطائهم ما يحتاجون إليه مما هو زائد عن حاجتك فضله لا تحتاج إليها الآن ويحتاج إليها غيرك فماذا تفعل؟ ما الذي يجب عليك؟ ما الذي ينبغي؟ أن تفعله في مثل هذه المواقف لما أراد الله أزوجل أن يتكلم مع المسلمين في حقيقة ما يجب عليهم تجاه غيرهم ممن حولهم من الجوان والأهل والأصحاب والأحباب شوفوا بداية كيف جاءت أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الكلام عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن التكذيب في يوم الدين اللي هو أيش يوم؟ يوم القيامة أرأيت الذي يكذب بالدين؟ شوف كيف البدء الشديد هذا الصعب للعسير من هو هذا يا رب؟ من هو هذا الذي يكذب بيوم الدين؟ بي؟ قالك من؟ فذلك الذي إش؟ يدعوا اليتيم يدعوا اليتيم أي يدفع اليتيم ولا يحُض على طعام المسكين إيش معنى يحب؟ يعني يحس؟ فالكلام لما أراد أن يتكلم عن إطعام المسكين وعن عن رحمة باليتيم بالبداية بدأ إيش؟ في البداية القوية هذا بدأ في البداية القوية رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم وهذا متشابه مثاني وتأتيك في آية أخرى فلقت حم العقبة وما أدراك ما العقبة فق أو إطعام في يوم زي مسغبة تكلم عن إيش الإطعام في يوم, في يوم الجوع يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة إذا كان يتيم قريب لك أو مسكين بلغ ذه الأرض لأنه وصل إلى التراب فانظر إلى كونه إيش متشابه يعرض إلى القضية الواحدة من جهات متنوعة جدا لأنه يريد من المؤمن أن يتصف بها اتصافا كاملا تاما فإن لم تدخل عليه من هذه الجهات دخلت عليه من, من الجهات الأخرى إن لم تأتيه من باب مكان من الأخلاق جاءت من باب الوعد. إن لم تأتيه من باب الوعد جاءت من باب الوعيد وهكذا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذا هو موقف المؤمن الذي يريد أن يعيش مع القرآن إذا أردت أن تكون عائشا مع القرآن أنت في طور حياة كلها من القرآن فلا بد أن تكون كذلك كما وصف الله عز وجل شوف كيف يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم فعند تلاوة ايه الكتاب يكون معك ماذا الجلد فيهش عريرة. في تشعريره مع آيات الكتاب في خوف لما تسمع هذه الآيات لأن المتكلم بها هو الله عز وجل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم طيب إذا شعرت لأنه جاءت آيات الوعيد الشديد بذكر النار بذكر الأهوال بذكر العذاب الشديد بذكري بذكري بعد ذلك ماذا يكون من حال هذا المؤمن ثم تلين جلودهم وقلوبهم انظر في الأولى ذكرش الجلود فقط وهنا القشعريرة التي خاصة بماذا والجلود أما بالنسبة ليونه القلب مع آيات الرجاء فجاء الكلام عن ثم تلين جلودهم وايضا وقلوبهم إلى ذكر الله إلى ذكر الله إلى الآيات التي فيها رجاء فيها وعد برحمه الله عز وجل وبجنته سبحانه وتعالى أكمل من كان يقرأ الآية أكمل يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد نعم انظر إلى هذه الحقيقة الجميلة في هذه الآية هذا هو هدى الله ذلك هدى الله أي الذين تلين قلوبهم لذكر الله عز وجل وتقشعر وتفرح وتحزن للوعد والوعيد هؤلاء الذين ماذا هداهم الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء أما الفئة الأخرى من الناس فما صفتهم ما حالهم قال الله عز وجل في هذه الآية ومن يضلل الله فما له من هاد إذن هما طريقان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار نعم أيها المؤمن انظر لنفسك ماذا أنت تختار أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا من أهل هداه وأن لا يجعلنا من أهل الضلاله برحمته وتوفيقه وتسديده اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وايمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعينا من خشيتك دامعه اللهم جميعا ومن ثم الفردوس الأعلى في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وصلى الله على نبينا